بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله